ذرهم يأكلوا ويتمسعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قالوا يا أيها الذي نُذِلَّ عليه تك إنك لمدنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 ما يأحیهم من الرسول إلا كانوا به يستهزؤون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم باباً. السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما تذكرت أبطارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وعفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موضون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْكُمْ لَهُ بِرَادِكِينَ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَحْمُورٍ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَانِهُ فح فأنزلنا من السماء ما فأسقينا سووه وما أنسوا له بقاندين وإن لا نحن نحيي ونموت ونحن نعرسون ولقد علمنا المستقدين من وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَأَخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْكُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ مِنْ عَمَاءٍ مَثْنُونَ وَالذَّكَرُ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 فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبني سأبى أن يكون مع الساجدين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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَنَحْنُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَظِلْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 إن عبادي ليس لك عليهم تلقان إلا من استبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين فها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقتوم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 لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمقرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 قال أبشرتمني على أن مستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يصنق من رحمة ربه إلا واللُّون قال فما قطبكم أيها المرسلون قال كَتَبُوهُ قَدَّرْنَاهُ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُهُ قِيلَ الْمُرْتَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَقَادِفُونَ فَأَتْرِب بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ هَدَبَهُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقفو مسبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها في فلا تضحون واتقوا وان ها انا تفدون قالوا او لم ننهك عن العالمين قالها اولى ابنك أمر كإنهم لفي تكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمقرنا عليهم حجارة من سجد إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبتبيب مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فَسَقُمنا منهم وانهم ما لبا اماما مبين ولقد كذب ابوالهجر المرتدين واتايناهم اياتنا فكانوا عنها كَانُوا يَنْتَقُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَقْبَضَتْهُمْ ضَائِقَةٌ بِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير الوبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فَوَرَبِّكَ لَمَثَّلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأُصْدِعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَحْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ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 وا بُد رَبَّكَ حَنَّتَ يَا كَل